مساء، السلام عليكم. نعم ما يوبا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. منك قدر بدر يبا. نبدأ الان. الله يحفظك. هذا هذا ركبت الله. نعم يبا. تفضل يا يبا. السلام وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا رفاق. واضح يا يبا جد. إيه واضح, واضح الله أكبر يبا. الصوت واضح. نعم نعم واضح يبوي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الفحي. أما بعد إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبيل نجاح وسبيل فعادة الدنيا والآخرة إلا في ستافر وما جاء منه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ستخت وسائل السنة الصادق وضع من الصحابة تأمة الصادقين في التابعين ومن بعدهم من الأين إلى اليوم ونحن نذكر أعبى وصاياهم وحنهم الله قال عمر رضي الله عنه ياكم وأقل الراجع السنة. حياتها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يحفظوها. فقالوا بالراج اضلوا واضلوا. فقال علي رضي الله عنه. لو كانوا فيه بالرأة. تبا فينك اولى بالمشي من الاهل وعن ابن عباده رضي الله عنه والله ذاقن ان احدا احط في الشيء ذا اي على تحضير البيت اتدير ماشي في اول المغرب احيلها الرجل بنجي فبيان تحكي لي فمعروف هذا الشيء توزع علي فقال الشعبي عمرو الشراحي رحمه الله ومن خيار التابعين إياكم والمقايشة فوالذي نفسه بيده لحين أخذتم بالخياش تحللنا الحرام ولا تحجلنا الحرام فما قلغكم أن من حجب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقضوه قال فقضوه وقال مصعد ابن شاعد الزبري أبوه شعد ابن أبي وقاف رضي الله ورحمة لا تجالك مستونا فإنه لن يخطئك منه اشتفن فيك ان انجسك في ذلك فتسارع وان ان يذيك اضئ انفاقك هذا دين وصايا وهذه وصايا فيها تا ان تجتاز اي شرع وجوب الحدد من البدع والتحمير منهم وهذا أجب أن تتهمه إذا كانت الكفة الراجحة وقوة الشوكة والصولة والجولة جار السلة انهم يحيطون لهم جاءوا يطوقون عليهم عليه هجومه من كل جانب ومن في حد من وشوا ويحذرون منه ان اذا كان في اذا كان الامر عكسيا وكان في الكفته القوة الشوكة والصوابة الجولة يعني أحد البداية عندما بيأتون برد البداية ولا يقبلون ويضارون أن يخشونه على أنفسهم تعرفون أو في الشماليين أو المحاكم والقضاة في المدن أيهم من لهم شطوة؟ قد بينت هذا في مشارف البي عنوان الحد الفاصل. أراجعها من من شهر. والله لأنها مطبوعة في مجموعة الوصاية التي فضعتها، مشاركتها. دراسات نبويه بالجذاع حاليا جو تمشك بالشمس وينقل اي واجبات وكثر فإن من لن تنشك صدر عليها مصادرة وحتىها وحتى أهلها وصبت في في أدمائها كانت العاقبة الحميدة قد وجد هذا خالص فيهم بعض المبينين والمسددين عليهم الصلاة والسلام يعني. قال الله انا لقد شهدت كل عبادنا المرسلين إنهم لهم الممسورون كل من لهم هذا وقال تعالى إنا لا نؤثر رؤسنا والذين آمنوا ضد حياة الدنيا ويوم يطوم الأشياء من عام ثاني ذلك كل من هذه الأيام الأمر الثالث فيها غدث على شبه. شو الشرطان محتضر معي معي؟ أسأل الله ما شاء الله شكرا شكرا السلام عليكم أحضر. أحضر. أحضر. شكرا هل أنتم معي؟ هل أنتم معي؟ هل أنتم معي؟ الله يلاجم معي أحد وأنوح شيخنا الصوت واضح حفظك الله نعم معك واضح الصوت ايه أصلك أي معاك الله يحفظ طيب الله يخيرك وفي هذا وهذه هذه الوصايا وانجازها من ما هو متوافر عن عائلتنا فيها رجل على قائدة تاشفة بل هي شبعة تفرقها المخدرة والمتميعة ويخالطون المتجع ويناجدونهم كيف ممكن يجيها؟ على ما يرون ولا يجي زيين بس يكون يعني الاشياء المرتفعه من موقف و فاصله فيهم هي دي ما انت في المستوى وهو قوله سبح الله عنب يشدن ان الله لن يخذل الله لا يؤجل هذا الدين للرجل العاجز وكيفا اولا حالتي في الشارع اين حيث تقولون ابي تحمل الشر او او لا لان صار النشر على قاعده الشر في حاله اصايص بين قالوا ان في شيء منهم هذا يوصله في طريقه الشر وان اعذب منكم بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فاشدقكم يا كتري فضيلة فأخواكم في الشمة حاجروا خيار وحاجروا متعاملوا ما حفلتك وإن قول نشبه على ثاني الكرة قلنا إذن فأنتم وما أنت من المفتر. والألمة المجمعون على اشتعنام ال... وصورة التفاق والسنة على فعل الشلف الصالح والشلف الصالح من كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن فشاش إلى ابن فؤاد الصحابة رضي الله عنهم، ثم فإن أصحاب العلم مثل شعيب بن سلمي وعروة بن جميس والقاش بن محمد بن محمد بن أبي بكر، وعبد العالية النياط. هم بعده مثل عالق الشافعي واحمد والليلت بنشاعر والحمربين والسوفيانين شعبات بن حجاج والحادي والكتل الشكة وخيرهم. من عينة القرون المفضل صلى الله عليه وسلم الخيرية بغير ما حديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والقر اليكينة بشكل كثير رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة هم خضربون من السابق ثاني السائل السابعون، والثالث السائل السابعين، هذا هذا هو الشديد الجد، شديد الشعاعة، الدنيا والآخرة هو عينك عين تكشف كل كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد من الله في خير. هذا من فوق هذا الحديث ومستفق العلم ونظهومه ان من لا يجب الشعاق ان من لا يجب الشعاق ان لا يجب الشعاق بجزاق الناس اليوم جسم الاشتكرالية وحياة إنها نشأت ناشئة، ومنهم من عزل في المدينة وبنفسه في الشعبيه عاماً وبغيرها، من أختار المسلمين لا يأخذون سعة الشارع الصالح، ولا يعيدون عليه في تحديد الكتاب والسنة، فقبل أن تشمل وقبل غيره. ومجّعوا الحج ومجّعوا السنة وأصلح الكثير من الناس ويرى هؤلاء المنتشفين من العلم لا يؤذلون على فهم المسيس في سيرة السلف الصالح أفتح في خيرا إنما رحم الله ورسيكم بنيا لفهم السلح الصالح واكتفاء عتارهم فإن فهم السلح فإن وهم السلح الصالح صيرتهم قطبيق عمل في محيث الكتاب والسنة بعدما يسأل الله وقال الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وطحبه والمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته